لآن لا لأ لا اعوذ ل ق ر آ ن أ بالله من الشيطان الرجيم أ ل م ترى ان الله خلق السماوات والارض ب الحق إن يشك يذبكم ويأتي جديد بعزيز بخلق وبعزون وكذلك على الله بعزيز So... و ع د ت موسوعه ف ف خ ل ت النابلسي ن للعلوم ت ا ل ا س ل ا م ي فلا